سن الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلت مغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين هذا السائل يقول هل يجوز ان نثبت لله الجنب من قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الجنب هنا ليس من الصفات الجنب هنا ليس من الصفات يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الذي فرط فيه العبد هو الطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى ولا أحد من أهل السنة ولا أحد من أهل العلم يقول إن المراد بالجنب هنا صفة لله تبارك وتعالى لأن الذي فرط فيه العبد هو العمل يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي ما فرطت فيه من عمل وطاعة في حق الله سبحانه وتعالى أمرني تبارك وتعالى بها ولهذا لا يعرف أبدا أحد من, من أهل العلم يقول أن المراد بالجنب هنا صفة لله سبحانه وتعالى نعم. كثرت الاسئله عن الحديث الاخير وهل هناك تعارض بينه وبين قول الأطباء أنهم يعرفون ما هو الجنين وكذلك في المطر معرفة حصول وقوع المطر في أي مكان وفي أي وقت هنا الآن قضية الأطباء الأطباء علمهم بالجنين وأنه ذكر أو أنثى أصبح في هذه الأجهزة ليس علما بشيء غائب عنهم وإنما بشيء يشاهدونه فصار علمهم به مثل علم الملك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالله أطلع الملك على ذلك والله عز وجل اقدر الطبيب أن من خلال هذه الأجهزة التي سخرها رب العالمين ويخبر عن عاد الجنين بشيء يراه بشيء يراه ليس بشيء غائب عنه وإنما يخبر عن رؤية فالجهاز الذي معه يصل من خلاله إلى رؤية الجنين ورؤية حركة الجنين فأصبح أصبح بهذا الجهاز سخر الله سبحانه وتعالى له رؤية الأمر فهو لا يتحدث عن غائب لا يتحدث عن غائب وإنما يتحدث عن مرئي ثم هذا الذي يراه أمامه عبر الجهاز علم, علم الطبيب محدود لأنه لا علم له به إلا ما يظهر منه لكن لا يعلم عنه هذا الجنين شيئا هل يبقى حيا في الرحم هل يموت هل يضمر هل يضعف هل يقوى هل يولد سليما هل كل هذه التساؤلات لا يعرف عنها شيء الطبيب هي غيب عنه لكن بالأجهزة استطاع أن يرى هذا الأمر فأصبح في حقه حديث عن شيء يشاهده وفليس هناك تعارض وبالنسبة للأمطار إذا تحركت الرياح وظهرت بوادر قد يقول الإنسان إن شاء الله المطر مقبل أو نازل أو نحو ذلك من خلال الامر لكن ليس لاحد يجزم كم من مرة تنعقد السماء بالسحب وتتلبد بالقيوم وتنقع شعي السحب ولا ينزل مطر بدون كلام أحد السحب تعقد وتمتلع استماع بالغيوم ثم تنقشع ولا ينزل منها قطرة واحدة ويرى الناس مثل ذلك كثير بل قد تنعقد السحب ولا تكون مطرا تكون ماذا عكوبة فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها هذا أمر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى نعم وهذا يسال عن قاعده إثبات المفصل ونفي المجمل يقول او ما معنى كلامه يقول أنه ورد في الحديث الذي مضى معنا نفي النوم وهنا تفصيل في النفي فهل هناك تعارض ليس هناك تعارض لأن الاثبات المجمل والاثبات النعم المجمل والنفي المفصل عفوا الاثبات المفصل والنفي المجمل هذا هو القاعدة القاعدة في نصوص الكتاب والسنة إثبات مفصل أ.. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إثبات مفصل والنفي مجمل هذا الأصل وقد يأتي النفي مفصلا لحاجة او لسبب كان يكون تنزيه لله تبارك وتعالى عن نقص اضيف اليه او نسب اليه او نحو ذلك من الاعتبارات يعني يأتي لحاجة لكن الاصل في المد والثناء الاجمال في النفي والتفصيل في الاثبات ثم القاعدة في هذا كما مر أن النفي الوارد في الصفات ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي متضمن لمعنى ثبوتي فقوله إن الله لا ينام هذا سياق لبيان كمال حياة الله ليس فقط لنفي النوم وإنما لإثبات كمال حياة الله وكمال قدرته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى فهو يتضمن معاني ثبوتية لله سبحانه وتعالى نعم الله ما حكم من يقول عن الله سبحانه وتعالى لا يحدد له مكان هذه الكلمة كلام مجمل هذا كلام مجمل والخوض في مثل هذه الكلمات هو من طريقة المتكلمين أهل الباطل وجادة أهل السنة والجماعة في هذا الباب كما قال الاوزاعي ندور مع السنة حيث دارت أي نفياً وإثباتا فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه لا نتجاوز القرآن والحديث يقول إمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث وقول القائل لا نحدد له مكانا هذه كلمة مجملة يقال له ماذا تقصد بقولك لا نحدد له مكانا هل تقصد بذلك؟ أن تنفي استواء الله على العرش هل تقصد بقول لا نحدد له مكانا تريد بها أن تنفي استواء على العرش إذا كان هذا المراد فهذا كلام باطل لأنك تضع كلاما تنفي به ماذا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام الله يقول الرحمن على عرش استواء والسنة مليئة بالشواهد والدلائل على علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه فإذا كان المراد لا لا نحدد له مكانا نفي العلو ونفي الاستواء فهذا كلام باطل وإذا كان يقصد لا نحدد له مكانا أي مكانا يحيط بالله أو يحويه أو نحو ذلك فالله منزه عن ذلك بلا, بلا غيب لكن هذه الكلمة كلمة مجملة وغالبا يطلقها هؤلاء لينفوا بها الاستواء الثابت في الكتاب والسنة لأن أئمة الكلام الباطل وضعوا لأتباعهم كلمات مجملة جعلوها متكئا لهم لنفي الصفات مثل نفي الحيز أو نفي المكان أو نفي الجهة أو نفي الجسم وغير ذلك من الفاظ التي أحدثها المتكلمون لينفوا بها صفات الله سبحانه وتعالى وأهل السنة لا يخوضون في هذه الكلمات ابدا لأن أهل السنة خوض في هذا الباب على ضوء ماذا؟ الآية والحديث. اعيد كلام الإمام محمد يقول: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.